Selamullah, al alhazrin, min alsahein, ilan neymin, min ما قلت لكم رايد غنم لكل مقام سلامو كلام سلام الله على الاغنام سلام الله على الأغنام اقعدي مع الاغنام انا قاعد تقولوا على الغربه بتغرب ليلي من الرويان من الرويان من الغنم بوسوها وكم بالعصا ضربناها لاقينا الغنم تحب الطرف ولو تنشتم ولو تنضرب فلا فحلها قليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب سلام الله على الاغنام سلام الله على الاغنام سلام الله على ال يا ابني ابي ربيعه عودي يا خلات يا ابني ابي ربيعه لا تغضب يا سلامه سامح يا ابني ابي ربيعه سامحيه يا سلام طيب بالله سامحيه يبوس القدم ويبدي الندم على غلطته فحج الغنم يبوس القدم ويبدي الندم على غلطته فحج الغنم ابوس القدم وابد الندم على غلطتي بحق الغنم ايش يا عرائي ها هو اللهك يا سلامة هيا الضيمة وطلبينا من يب نسمع يا معبد غني يا سلامة وايش اغني لهم قل لها ايش تغني يا شاعر العشق والغرام تغني تغني عن العشاد عن العشاد <تصفيق> نعم نعم هاي أه. ولكن ارجوكم بألا تصطبوا ولا تهرجوا حتى تنتهي سلامه من الغناء وبعدها افعل ما شئت امرك يا محمد هيا يا هيا يا بنت очку. This make دم والله على الجما سَوَايا آدَمُ وَمِنْ عَلَقٍ <تصفيق> سَوَايا خب مِنْ An illoşsa sen, u xalina bayt, xalina bayt, bayt, aslan.